فلما جاء سليمان قال قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم يُرْجَعُ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ يَا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 قال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال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 فَلََّا رَأَتْ م حَاسِبَتهُ لُجَّتَ وَكَشَفَت وَكَشَفَدْ عَنْ سَاقَيهَا قَالََ إِهُ صَرْحُ مَغْوَدُ مِن قَوَرذ ربِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ